BOOK 2 43 43 I zoologisk have FI HAYAWAN er den zoologiske have تلك هي حديقة الحيوان. هل هي حديقة الحيوان؟ تأكِّي غافنا. هنالك الزرافات. هنالك الزرافات. بويا بجاننا. أين الدبابة؟ أين الدبابة؟ بويا إلى فينتنا. أين الفيلة؟ أين الفيلة؟ بو يصلانه. أين الحيات؟, أين, الحيات؟ أين, الأسود؟ أين الأسود؟ معي كاميرات صور. معي كاميرا صور. Jeg har også et Ma kan je video. Maj kamera video? Hvor er der et batterleri? En to at du batterier? to Hvor er بائع كنغر وان. أين الكنغر؟ أين الكنغر؟ أين وحيد القرن؟ أين وحيد القرن؟ بائع تاج شورت. توجد دورة مياه حمام؟ أين توجد دورة المياه؟ der er der en kafé. Hunakamakha. ke makh'a. Huna makh der er der en restaurant. Huna ke Hvor er kamelerne? Ejn Energimal. Hvor er gorillerne og sebrerne? أين الغريلات والحمور الوحشية؟ والحمور الوحشية؟ و النمور والتماسيح؟ أين النمور والتماسيح؟